يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب مرجز أليم ويرى الذين أُوتوا العلم الذي أُنزل إليك من ربك هو الحق هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد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 أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الْرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ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 وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته الا دابه الارض الا دابه الارض تاكل من ساته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 وأكلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي جنتين أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل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 فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق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 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لها حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير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 ولو ترائذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا نازل فائلا من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ عَظِيمٌ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم